あ。<Yeah. S 2> yeah. من ملك يمنى أمك ملك من هنا جدك ملك لك ملك هنا جدك لك عشل سعود سعود يا نجاس و ا ن م ل و م دي حمدلك ماوصلك ص ا ف ر ولك يومك و ا ل ك ب ع ة يا عسى دايم لاه و يا عسى هادوملك الله يجمعكم بخير و ف ر ح ة و س ن ي